اقرأوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل حلقة اليوم من حلقات روضتنا القرآنية اقرأوا القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية نتعلم من فضيلته مذاهب القراء في رواية القرآن الكريم، كما وردت مثبته عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومتواتره عن الصحابة والتابعين وعبر الأجيال، ومتوفقا لرسم المصحف الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة آل أمران ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح وصول القراء وفرش الحروف للآية الرابعة والثمانين من السورة الكريمة من أول قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا فضلت الشيخ نريد أن نستمع بداية إلى هذه الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكمان على سيد المسلين وسيد الناس يوم القيامة سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نريد أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم في هذه الآية الكريمة قولوا تعالى كل آمنا النقل والسكت بالنسبة لخلف بالخلاف والتحقيق للمقين واضح؟ واضح فضيلة الشيخ آمنا مد بدل واضح؟ واضح لورش. طب وارش له كم واجه فيه؟ له الثلاثة أوجه طب أكرى وجه بالتوسط كده؟ قل آمنا طيب من بالله وما أنزل مد فصل واضح قبل كده بينا كثير. قرأه بالقصر كمان مرة مين بقى القصر والتوسط قالون ودور أبي عمرو. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوي وأبو جعفر ويعقو. ولا يقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر. والكسائي وخلف العاشر والذي يقرأه بالتوسط المد خمس حركات عاصم فقط وعاصم له ايه أربع حركات وخمس حركات أما ست حركات فورش النافع وحمزة لا. واضح واضح فضلت الشيخ وما أنزل علينا وما أنزل مد منفصل واضح واضح أيضا على إبراهيم مد منفصل واضح واضح على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثبات النقل والسكت يقول الإمام الشاطبي وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همزي وحذفه مسهلة وعنده روى خلف في الوصل سكت مقللة يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل له وجهن خلف ويسكت في شيء وشيئا ومع هذا الساكن انه لكاميرات الا او من امن او كل امن يسكت على لفظه شيئا وشيء لا. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمدرو المذهل من الاول عن حمزة خناد ليس له شكت اطلاقا عند الساكن الشاكل الاول والوشي ملوش خالص الماده من الاول خالص بخلف وعلى الوشي والشكل المفصول متى يسكت خلاطه على المذهب الثاني نا. وبعضهم بعض اهل الاداء وبعضهم لدى دلاله التعريف عن حمله تلا وشي وشيا لم يله ادي المذهب الثاني يسكت لحمله من الروايتين على ايه ال ال وشيء وشيئا فقط ما له بالساكن الساكن اللي, اللي نقل إليه ورش ده. إذن فخة الذي يشترك في هذا فقط بس نعم. يسكت في المذهب ده بس والأسباط وما أوتي واضح المنفصل واضح أوتي مد البدل واضح لورش واضح لورش أوتي موسى وعيسى على وزن فعل وفعل قرأ ورش بالفتح والتقليل وقرأ أبو عمر بالتقليل قولا واحدا موسى وعيسى وقرأ حملة والكساء يخلف العاشر بالإمالة الكبرى موسى وعيسى التقليل هو, هو بالألف نحو الياء قليلا نعم أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا ده نورش موسى ولا موسى وقرأ أبو عمر بالإيه بالتقليل قولا واحدا وكيف أتت فعلا يعني أتت مفتوحة الفاء مقصورة الفاء مضمومة الفاء نعم وآخر آي ما تقدم للمصري سوى راهما سوى الرائفة بالإمالة إذا فأبو عمر البصري يقلل آه. أيضا يقلل موسى إلا ما يكن رائف يعني موسى مقلل على طول إذا ما كانش رائف لا بشرى لازم يميلها دي نعم فعلا ماشي بشرى وقرأها بالإمالة الكبرى موسي كل من حمل والكسائل وخلف العاشر حمزة والكسائل وخلف العاشر والما بالفتح نعم والنبيون همز النبيون وعدم الهمز واضح نعم من الذي يهمز نافع وحده الإمام الشاطيبي رضي الله عنه أرضاه يقول وجمعا وفردا يعني لفظ النبي بالفرد أو بالجمع نعم سوكال جمع إيه يعني تكسير أو جمع المذكر سال وجمعا ففرضا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غيرنا فع نبدلا ما فع وحده الذي همز آه. النبيين أو النبيون أو الأنبياء من الروايتين من الروايتين قالون وورش وبرفض النبي عند قالون هاخد حكم مدل المتصل عند قالون وعند ورش بالنسبة لأبي جعفر في الدورة فضيلة الشيخ قول لألا أجد باب النبوة والنبي أبد له مرموز أجد لا يهمز باب النبوة والنبي الأبناء أجد باب النبوة والنبي أبد له بالضبط كده والما قرب النبيون النبيين والمد المد اللي وارش نعم. نعم. في المتصل النبيون ست حركات وقالون أربعة ونلاحظ البدن والبقون والنبيون إذا فورش له يعني ست حركات مد متصل ومد بدل لين؟ كالجماعة واربعة وستة نه. من ربهم لا أدمين من دعم واضحة لا نفرق بين أحد منهم الإصلاة الميم ونحن له إبغام السوش نه. ونحن له مسلمون المسلمون مد عارض سكون جائز المد لجميع الكرة فتح الله لكم فضلات الشيخ نريد فضلات الشيخ أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسية عن أبي عمر البصري قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحنه مسلمون فاتح الله لكم فضلات الشيخ نستمع أيضا فضلات الشيخ إلى هذه الآيات الكريمة برواية إدريس عن خلف العاشر Qul amna billahi wa ma anzil wa ma anzil ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ishaq wa Yaqub wa alasbab wa ma otiya muji wa Aisy wa anabiyoon min Rabbihim. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ أخيراً فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية وارشين عن نافع بمد البدل ست حركات. ولا منا بالله وما أنزل علينا وما أنزل أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب ولأسباط ولأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فتح الله لكم فضولة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الرابعة والثمانين من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الخامسة والثمانين من نفس السورة الكريمة من أول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية حفص معص. ومن يبتغ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فاتح الله لكم فضلة الشيخ نرد فضلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والضرع لهذه الآية الكريمة ومن عدم الغنى لخلف عن حمزة No. ومن يبتغي والبقون ومن يبتغي يبتغي غير فيها الإظهار والإضغام يبتغي مجزوما وإن يكو كاذبا إلى آخر مقال الشيء ومن يبتغي غير لمن فضلت الشيخ؟ السوسي بالخلاب السوسي بالخلاب ومن يبتغي غير نعم غير ترقيق الرأل ورش واضحة غير, غير, غير الإسلام دينة ورق قورش كل رأي وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني الورش يرافق الرأي إذا كان قبلها هذه الحروف. ياء ساكنة ياء لين أو ياء مادة خبير وخير. لا. أو يكون قبلها كسر. لا. والسكت بالنسبة لحمزة واضح. واضح. لنم فلن يقبل منه وهوى. صلة الهاء لابن كثير منه وهو في الآخرة ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة وما قبله التسكين لابن كثيرهم وهو ما الهاء قالون وأبو عمرو والكساء ومن الدرة أبو جعفر نعم وها هو بعد الواو والفاولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا إلا يسكن وهو مين بقى راضيا رمز الكسائي باردا رمز قالون حلا رمز أبو عمرو، وفي النسبة للدرة الدرة وهو هي من لهو ثم هو سكنا أد أبو جاف أبو وحمل فحرك حمله اللي هو يعقوب خالف أصله إن أبو أبو وهو في الآخرة النقل سكت واضح نعم. من الخاشرين مد عرض السكون لجميع القراء جائز المد فتح الله لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآية بأكثر من رواية انتظرون في هذه الحلقة إلى أن نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقراء القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق